يقول مقدمات نزول الوحي في الأيام الأخيرة قبل البعثة بدأ تلوح آثار النبوة عليه فمن هذه العلامات والآثار أولا الرؤية الصادقة أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كثلق الصبح حتى مضت على ذلك ستة أشهر ثم بُدئ بالوحي روى في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل سلق الصبح ثانيا حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة ولما تقاربت سن النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين حبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود لخلوته لبعض الليالي الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله يتزود قدر ذلك فيقيم في حراء شهرا من كل سنة ويقضي وقته في التفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة حتى وصل من الصفاء والإشراق إلى مرتبة عاليه انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحة قلبه المجلوة فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصابقة في النوم ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة فيطوف بها سبع أو ما شاء الله تعالى من ذلك ثم يرجع إلى بيته وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثلاث سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك ثالثا تسليم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. وروى الترمذي والحاكم في مستدرك بسنة ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يطول السلام عليك يا رسول الله. وروى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله تعالى بكرامته وابتداه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون اوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله قال فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان رابعا سماع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت ورؤيته الضوء روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وروى الإمام أحمد في مصنبه بسرد صحيح على شرط مسلم علي بن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن فقالت رضي الله عنها لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له فقال إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به الأحداث من زور الوحي إلى الهجرة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تكامل النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان أتاه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل وبعثه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين سنة هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة واكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده وقال جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري رحمه الله تعالى وأتت عليه أربعون فاشرقت شمس النبوة منه في رمضان وكان ذلك يوم الاثنين السابع عشر من رمضان ودريد ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مسلم في صحيحه عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي حديث عائشة رضي الله عنها ولنستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا قصة بدء الوحي قالت رضي الله عنها أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما انا بقارئ فأخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق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 أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي قال أحمد شوقي رحمه الله ونودي قرات تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت اسماع مكه من قدسية النغم فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعالم تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العالم رواية مرسلة ضعيفة قلت وقع في روايه ابن اسحاق في السيره عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وانا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرا فهذه الروايه مع بعضها مخالفة لروايه الصحيحين من ان نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليقظه لا في المنام والمعول عليهما في الصحيحين وان ذلك كان في اليقظة لا في المنام والله اعلم فطور الوحي فترى الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة رأى جبريل عليه السلام فيها مدة يسيرة فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح نعم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حبث الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول مرة وحبب اليه الخلاء فجعل يخلو في حراء قال الحافظ فلتح وكان ذلك أي فتور الوحي ليذهب كان صلى الله عليه وسلم ورده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود رواية مرسلة ضعيفة قلت وقع في فعه البخاري عن الزهري قوله حتى حذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزن غدا منه مرارا كي يترد الرؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقار نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فتره الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروه جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك قال الحافظ الفتح وهذه القصة وهي من بلاغات الزهري وليس منصولا قلت ولذلك لم يروي الإمام البخاري هذه رواية في كتاب بدء الوحي وإنما رواها في كتاب التعبير ليبين بعضها مدة فتور الوحي أما مدة فتور الوحي فروا ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما انها كانت اياما وهذا الذي يترجح بل يتعين وأما ما اشتهر من انها دامت سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى والذي يرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما وأن نقصها أربعون يوما أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين أو سنتين ونصف من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح نزول الوحي مرة ثانية والأمر بالدعوة إلى الله تعالى لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال وأن الذي جاءه هو الوحي من الله سبحانه وتعالى وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الوحي يذهب إلى غار هراء فيخلو فيه وبيناه ونازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليها سادا ما بين الأفق فضعب منه ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني فزملوه فأنذر الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إنه النداء العلوي الجليل للأمر العظيم الثقيل لدارت هذه البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنيا ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان وهو واجب ثقيل شاق. حين يناط فرد من البشر مهما يكن نبي الرسول، فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصي من هذا الأمر بحيث تجعل من الدعوة أصعب واثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه صلى الله عليه وسلم فبيناء انا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تعالى والرجز فهجر قال ثم حمي الوحي وتتابع. في رواية أخرى في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فأتيت خديدة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي أن باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأدر وربك فكبر كانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحي وكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه وأنه أمام عمل جديد يستدعي ليقضته والتشمير والإنذار والإعذار فليحمل الرساله وينذر الناس وليأنس بالوحي وليصبر على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينؤ به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض عبء البشرية كلها عبء العقيدة كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى عاش في المعركة الدائمة المستمرة أكثر من عشرين عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكريف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء نزول سورة المزمل ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة سورة المزمل فقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا والسورة تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم وتصور الاعداد له والتهيئه بقيام الليل والصلاه وترتيب القران والذكر الخاشع المتبتل والابتكاء على الله وحده والصبر على الاذى والهجر الجميل للمكذبين قم قم للامر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة قم فتهيى لهذا الأمر واستعد أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق افتراض قيام الليل وكان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم فأنزل الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الآية فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن هشام قال قلت العائشة رضي الله عنها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول عائشة رضي الله عنها هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة فأما الأمة فهو تطوعا في حقهم بالإجماع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى يا رب صل وسلم ما اردت على نذير عرشك خير الرسل كلهم محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجمي مسبحا لك جنح اللير محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورمي رضية نفسه لا تشتكي سأما وما مع الحب إن أخلصت من سأمي يا رب صل على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادثات حميم وأهم ابن إسحاق في نزول سورة الضحى قال ابن إسحاق ثم فتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى رواية الشيخان في صحيحيهما صح روى الشيخان في صحيحيهما عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن أكون شيطانك قد تركك لم أره قاربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا الآيات وعلى هذا فتكون سورة الضحى نزلت في فترة أخرى غير هذه الفترة التي كانت بعد ابتداء الوحي فإن تلك دامت أكثر من ذلك كما ذكرته في فترة الوحي وأما هذه فلم تكن أكثر من ليلتين أو ثلاث فاختلطت واشتبهت على بعض العلماء ورغطه الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل مسألة ودفت أن لم أكن سألته قلت: أي ربي قد كانت قبلي الأنبياء منهم من سخرت له جيحة ثم ذكر سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يحيي الموتى ثم ذكر عيسى بن مريم، صلى الله عليه وسلم ومنهم من يذكر ما أعطوه قال ألم أجدك يتيما فآويت قلت بلى أي رب قال ألم أجدك ضالا فهديت قلت بلى أي رب قال ألم أجدك عائلا فأغنيت قلت بلى أي رب قال ألم أسرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك قلت بلى آي ربي مراتب الوحي وشدة نزوله للوحي مراتب شتى بعضها أيسر من بعض احداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما ذكرنا آنفا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 أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يره الصحابة أحيانا رابعها أنه كان يأتيه في مثل صلسرة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان ركبها ولقد جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي كذلك وفاخذه على فاخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كانت ترضها روى الشيخان في صيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عايت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول وعنها رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وفي رواية أخرى عنها أيضا أنها قالت فاخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه خامسها أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين كما ذكر الله تعالى ذلك في صورة النجم سادسها. ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها سابعها كلام الله تعالى له منه إليه بلا وسطة ملك كما كلم الله تعالى موسى بن عمران عليه السلام وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث المعراج وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله تعالى له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 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قال بعض أهل التفسير قال الأول ما أراهم في المنام قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقرأ إني أرى في المنام اني اذبحك وقال غير واحد من أهل التفسير في قوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني أنظر إليك وقوله تعالى أو يرسل رسولا فهو إرسال الروح الأمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأدواع فقال الله عز وجل في رؤياه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيان الوحي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 ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أدوار الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها منذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه سبحانه في قوله تعالى يا أيها المدفر قم فانذر إلى ولربك فاصبر قام من فوره يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويعرض عليهم الأخذ بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى به وقد مرت الدعوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته بفترتين تمتاز احداهما عن الأخرى تماما الامتياز وهما واحد الفترة المكية استمرت ثلاث عسرة سنة تقريبا الفترة المدنية استمرت عشر سنوات كاملة وتشتمل كل من الفترتين على مراحل لكن لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها ويظهر ذلك جليا بعد النظر في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين يمكن تقسيم الفترة المكية إلى مرحلتين المرحلة الأولى الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنوات المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة أما الفترة المدنية فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والكتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية سنة ست من الهجرة المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية واستمرت حتى فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ينتهي إلى هنا مجلسنا هذا نبقىكم بخير وعلى خير في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته